بسم الله الرحمن الرحيم وصفا الصفا فالزاجرا الزجرا فالتاليات الذكر إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 منهم إني كان لي قرين يقول آئنك لمن المصدقين آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما آئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأيه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت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 فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون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 رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري قال يا أبت فعل ما تمر ستجدني إن إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الروي إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو 118. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين